أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم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 ولن صبرن على ما أنيتونا وعلى الله فليتوك للمتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرج أنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِ تجرعه ولا يكاد يسعه يتجرعه ولا يكاد يسعه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب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 الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحياتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت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 رب إنهم أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة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 ربنا اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلاً عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار مُطِيعِينَ مُطْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وَشَكَانْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ وَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَ الله عزيز ذو تقوى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرز لله الواحد القهر وتر المجرمين يوم مقرنين في الأصفاد